أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا, إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباركة مباركة وهد للعالمين